السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لا إله إلا هو وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب, كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محداثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذا مجلس جديد أيها الإخوة مما جال العروة الوسطى أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقه تكلمنا أيها الإخوة في العوارض المكتسبة المشهورة واللي بيكثر بها الاحتجاج او على الأقل بتورد بها نصوص معينة في هذه الأمور يعني وانتهينا بفضل الله عز وجل منها تكلمنا عن الجهل والتأويل والإكراه والخطأ في الاجتهاد والخطأ الذي هو الجهول والخطأ في القطة كان الـ الـ ننتظر الآن أن ما نأخذ هذه العوارض وننظر زي ما اتفقنا وعرضنا كلام الانهام الشاطبي رحمه الله ان المانع انما ياتي ليرفع عله الحكم فيدخل على عله الحكم فيقتضها فتكون عله الحكم وجوب مثلا يرفع الوجوب اذا كان صالحا فاحنا الان نريد ان نقول هذه العوارض اللي موجودة صالحه الايه ومش صالحه الايه كلامنا في الاصل في الأصل هو عن التوحيد صح اصل الدين وانا نبهتك على اكثر من مره وما تنساش وحنا بنتفرع ان ده كلامنا كلامنا عن اصل الدين عباده الله وحده بلا شريك والكفر بالطاغوت ومخاصمه الكافرين هو ده اصل دين الاسلام اصل الفطره التي خرسها الله فيه وبناك عليه سبحانه وتعالى خلاص لكن اتطرقنا عشان نتكلم عن قضيه لما قلنا ان اللي بيغير شرع ربنا يفطر قلنا ده ممكن يبقى مطلقات هل دي مطلقات ولا يكفر بعيني هتكلمنا على سكرة عن المسائل الظاهرة والخفية وبدأنا نقول تعريف كل منهما وقالل الأهل العلم على هذا التفريق منهما وإن يدام التفريق الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله المجدد وإنما هذا التفريق سلفي عتيق جاء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء في القرآن ثم جاء في السنة وجاء عن الصحابة عنهم، وبياننا واشرنا إلى ذلك في اللقاءات الفائدة دلوقتي احنا من قضيه العوارض بالنسبه هنقول ايه حدودها طيب ما هو الذي يقبل بقى في المسائل وما الذي لا يقبل فحنقول مثلا ما الذي يقبل الاجتهاد اتكلمنا قلنا, قلنا قبل كده ان الاجتهاد في اصول الدين والقطعيات لا يجوز اذا ابطلها كفر صاحبه صح كده وقلنا كلام الشوكاني رحمه الله في ذلك وقلنا كلام غيره في ذلك إنه ذا خلاص ده من النوع الذي لا يعذر فيه العالم العالم المجتهد ما تقولش اجتهد فيبقى هو آآ آآ آآ يعني له اجر لا اللي له اجر قلنا في الفروع وبينا الدليل على ذلك خلاص كل شيء فوق اللفظ قلنا بدليله بماذا تستهدف الفروع اما اذا استهدف اصول الدين فيرجع طب اذا استهدف في اصل البداه الأرض الكبير بقى لا إله إلا الله على التوحيد فهذا لا ليعظم يكفر بذلك وقلنا كلام أهل العلم زي الإمام ابن قدامة رحمه الله لما لما بث الجحز يقول من الممكن أن يجتهد فلا يهتدني إلى التوحيد أو يجتهد فلا, فلا يكون معظوراً بذلك فقال هذا كفر تلم واحدة فإذا اجتهد فأفضل التوحيد بس هذا ده إيه؟ باطل واجتهاده اجتهازه مردود عليه ويرجع عليه حكم المساله يرجع عليه ذلك بالكفر لان كل فرق اجتهد كان بالك منه طيب اذا استهد في اصل الدين رجع عليه ذلك وخلص خلاص كلمنا في المساله دي طيب اذا استهد في أصول الدين نفس القضيه لا يقبلون منه ذلك في اصول الدين هو بقى الكلام في مسائل الايه ما ديء الله عز وجل وما القيامة وهل يرى الله عز وجل وهكذا كذا وكذا اللي هالمسائل ها اللي اختلف فيها تنازع فيها اهل السنة معهم لا يقبلون فيها ذلك ويفسقونه ويضعونه لانهم لا يقبلون التأويل في ذلك ولا اللي هو فرع من, من الاجتهاد يعني خلاص؟ وحقول لك الثانية على كده ايه من كلام اهل العلم الشقة ده ايه؟ بس اذا كان التأويل هو يعني إيه, إيه, إيه, ايه عايز قبل نتكلم عن التأويل بالذات نتكلم عن ايه عهل التأويل يعني إيه, إيه, ايه اشكال التأويل بالضبط اشكال التأويل يا اخوة اللي هو دايما نضر لك الناس ده متأول ويسيبه وكده نتكلم فأصول الدين بالطريقة دي اشكال التأويل انه تعريف التأويل زي ما قلنا وذكرنا الكلام ده عن الفنقيت رحمه الله في مذكرة حصول ذكر وقالوا و... ان التاويل هو الخروج عن الراجح الى المرجوح بقليل تترك الراجح وروحنا للمرجوح بقريبه عشان كده قلنا لابد انك تقول ما هي القرينه اللي خلتك تقول ال... مش هو حاطط الشرطين دول فخير لما قلنا درسنا لازم تقول لي ايه القرينه اللي خلتك تنقله لازم تقول لي ان النص قابل اصلا للتاويل أصلاً. قابل قبل ان انا اسيب عشان كده قلنا التاويل مش هيطلع من مسائل الظاهره ليه؟ لانه طبيحه فمش هقدر تحملها على ولذلك لم يقبلوا منهم التأويل انا عايز اعرف بقى ايه بس اشترك التأويل هو ده تعريف التأويل يبقى اذا في عندنا ناس بتؤول النص ده اللي كان معروف كمان عندنا النهاردة ناس ده فييجي بقى بتبرر الفعل فيجي بقى الفاظ شرعيه ويبرر اعماله فيحط النصوص في غير موضعها ابتداء كده. فهذا انما يكون التحريح. قبل ما اتكلم عن التاويل بقى عاوزك تسمع كلام الامام السوطيبي رحمه الله في العظيم جدا الاعتصام. وهو بتفسر لك المسألة دي. قبل ما نقل لك كلام اهل العلم انه مفيش كده. مفيش تاويل في اصول الدين ولا في التوحيد. في اصل الدين. مفيش كلام ده. ولا في قطريات الشريعة. فالحد يتأول انه انه ان الله عز وجل يقول واقيموا الصلاه يقول لك والله اقيموا الصلاة ومفيش حد يعمل كده لو عمل كده خلاص انسى يا عملوا ده كده مفيش اي ولا يقبلون تاويل وهقول لك دلوقتي الادله بس عايزك تفهم ايه ايه ايه المعنى ايه اللي حصل بالظبط خلى الناس تخش في المسائل شوف اليوم الشطيط رحمه الله بيقولك لك كلام رائع جدا بيقول مثلا هو في وقوه الإنكار على على أهل البدعة وكذا بيقول الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبودية او غيرها قد يجره اعتقاد بدعاته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده بالشريعة ضعيفة وذلك يبطل عليه جميع عمل وبيان ذلك بامثله منها ان يشرك العقل مع الشرع في التشريع وهي طريقة اهل التحسين والتقبيح ولذلك يقولون ان العقل يستقل بالتشريع وانما يأتي الشرع كاشفا لمقتضاه العقل فيا ليت شعري هل حكم هؤلاء في التعبد لله شرعه ام عقولهم بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع معين لا حاكم المجتبع ولهذا هو التشريع, وهذا هو التشريع الذي لم يبق للشرع معه أصالة فكل ما عمل هذا العمل فكل ما عمل هذا العامل مبنيا على مقتضاه عقده وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركه لا على إفراد الشرع خلي بالك من الكلام ده بصراحة كلام راقي وتشوف تفسيره للواقع اللي احنا عايشينه بقى صاحب البدعه تجره اعتقاده بدعته الخاصه الى التاويل بيعمل ايه بيعمل قصه يا اخوه قل بالك من القاعده دي مهمه جدا جدا جدا القاعده دي بتقول اهل السنه يستدلون ثم يعتقدون واهل البدعه يعتقدون ثم استدلوا اضرب لك مثال وبالمثال يتضح المقصد يعني ايه اهل السنه بيستدلوا الاول وبعدين يعتقدوا يعني ايه اهل البدع بيعتقدوا الاول ثم يستدلوا طبعا الكلام ده مش وقف الدين خلي بالك يعني هو العلماء بيقولوا القاعده دي فيما يكون فيه ايه هذا الاستدلال يعني اللي هو ابتداء إنما, انما اصل الدين ما مغلوط في طريقي زي ما قلت لك كده المهم ال ال ال يعني, إيه يعني مثلا انا عندي مثلا بتكلم عن صفة الاستواء تايه اول واحد يقول لي والله لو سمحت هو الله عز وجل على العرش ولا اين الله اين الله اين الله ايه الصنيهه دي بقى يروح يفتح المصحف الى الله عز وجل القهر الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش بعد كده يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسبع سماوات وفوق السماوات بحر وفوق ذلك العرش وعلى العرش الله عز وجل الذي ذهبي رحمه الله في العلل هذه الغفار يقول والله العرش باذن اجماع اهل السنه يقول لك اه خلاص اجاوب رايك يقول لك الله عز وجل على عرشه عز وجل كما يليق بجلال وجهه ولعظيم سلطانه يبقى التذلل وبعدين عمل ايه اعتقد فخلاص انا عايش بقى بالعقيده دي ان الله الذي اعبده على العرش عز وجل خلاص كويس كده اهل البدع بيعمل ايه بقى تقول له هو اين الله يقولك لا ما تقوليش اين الله لان انت لما تقول اين الله يبقى عملت حيز وجهه وخليته في تحيز وربنا لا يحظبي فمفيش من الكلام ده يفضل يقول كلام بدماغه كده تصور وبعدين يقولك لك ايه اه اه انت بتسالني كلام شرعي فلازم اجيب لك شرع تكون الفكره اتكونت عنده فهمت كلام الطبيب بقى الفكره تبقى اتكونت عنده فبيعمل ايه بقى يوم يبدأ يجيب الشرع تابع لفكرته عشان ان كده دايما بيحرفوا الكلام دايما بيحرف اي دليل يوقف صدي اول هو لك اذا ما نيجي عند الشبه يضحكوا منها الساكلة حتوفيها جاباء الشبه اللي بتقال عشان يحل الشبه فاهمني؟ هي دي القضية اهل السعة يستدلون ثم يعتقدون واهل البدعة يعتقدون ثم يستدلون ولذلك السنطيب الحمد لله بيقولك هنا ايه بيقولك ان صاحب البيضة بأمورة عبدية او غيرها قد يجره اعتقاده بدعاته الخاصة الى التأويل يبقى هو معتقد خلاص متشدع ان ربنا نأمس حقد اقوله على العرض والكده والكده خلاص حول كده يوم يقرأ الرحمن على العرض السوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت السرى هذا كلام واضح وصريح جه لما اراه لما ارى الرحمن على العرض السوى قال افتطيع السبيل اللي حكيها لا حكام المصحف غالص ليه اضع رقبت رقبته مش قادر يقومها مع يعمل ايه فعشان هواء غالب لازم احقق قضية لا ما فيش كده ام لما لقوا كده يوم يقول لك ايه باي يقول لك لا خلي بالك ده فيه وقف هنا اوه يقول له ايه ازاي كلام ده يقول لك الرحمن على العرض ها وبعدين يقول استوى اشترى له ما في السماوات جميل جميل اي طيب خلاص حدينة في الناحية دي يعني اتب هقول لك طيب بقى ثم اتوى على, على العرض اه? اه? فيها اتقول فيها ايه? فيه قال انا بيست اصرر زراعين الله. قالت في السماء. اه? اتقول ليف ده? يقول لك لها ما كنتش في الحديث والحاد والآب واولة والحكاية لحد ما جهن. بعض الناس بيقول لك كان صحي. اه ابن التطوان وبعدين فوق لها ان جاهما بيقول كان كثيرا بيوزر منه حاجات كده هتبحتها منه يعني لحد ما دي بقى حاجة قطعت بينه وبينه قال ايه الحاجة دي بقى قاله هو قرأ الرحمن وعرصت سوا قال قرأ وكلم الله موسى تكليمه فقال يقول مرة كذا ومرة كذا ثم حمل المصحف في يدي وليد قلت لا جرم لا أصعدك بعد اليوم خلاص ما فيش بيني وبينك هنسين بلغ فيه الزبع كما يقار <تصفيق> فهو عمل ليه العم سودد ليه عمل كده لانه عنده هواء خلاص قدم الهوى فاعتقد شيء فلما اعتقد شيء بدا يضعف الشريعه انا عايزك بقى تفتكر ان بيتقال النهارده احنا الناس مش مؤهله لامر الله عز وجل ده كلام حد شم الاسلام شمه؟, شمه شمه بس الشريعه اللي بيقول عليها الشاطئ شريعة شريعه عامه وقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن امه الاميه قال لا نحتاج الى علوم خارجية لنفهم السريعة نفهمها العامل زي العالم في اصلها زي ما قلنا قبل كده في القول عز وجل ان في ذلك لا ايات للمتوسمين وانه المقيم ان في ذلك لا للمؤمنين يبقى الاصل ان في ذلك لا اية دي مش فرش فى العالم والعمل العالم بقى يزيد شوية عليه علمه اعظم منه دي مسألة تانية لكن اصل فهم هو ده واقيم الصلاة العلم فهم يعني هو واقيم الصلاة تعلم انه لا ايضا الا الله العم والعالم زي ظاهر لا معبود بحق الا الله خلاص كده وبعدين بقى العالم يفهم معاني اكبر من يفهم معاني اكبر من ال آه من ال آه معاني اكبر من ال لكن في الجملة اللي زي بعض بقى قال اللي يعتقد اعتقاد اضعف السريعة بقى ما عندوش قوة ظن في الظرق في درجة ان البعض بي بي بي بيعتادل بيعتادل اعتداء كده ان الدعوة الى التوحيد تفرخ الناس سايف تفهم ده؟ ليه؟ يقول بقى جيفه وده بقى يده بقى كيب الاية وحنا نجيب الشبهة دي يا الله هنتكلم عن زي ما الاستاذ يضحك قد اضحكتني من سما توكي شيء عجيب جدا ان ممكن حد يقول الكلام ده والناس تسمعه ومع ذلك ااا الكلام ده هو مقتنع ان بيقول كلام لانه مناقض يقول اهل العلم ومناقض لكلام السلف يبقى يقول ايه قد يجره اعتقاده بدعته الخاصة الى التاويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا ينسألوا ايه بقى؟ ينسألوا الجماعة بتوعى التحسين والتقليح ايه قاعدة التحسين والتقليح دي يا اخوة كلام اهل السنة فيها ان في امور بتعرف بالعقل فعلا لكن لا يعذب الإنسان عليها هو هنا بينكر على المعتزله بقى المعتزل يوم أصحاب الرأي المعتزله بيقول لك ايه بيقول لك ان كل الشريعه كل الشريعه اصلا وفرع كل حاجه خاضعه للعقل وانما يأتي الشرع ايه شرع يسامد العقل بس يعين العقل بس ها كده ولذلك هو يقول لك ما يخالف العقل مش ممكن ابدا اننا أقبله اقبله طبعا انت عارف المدارس العقلية بقى وتصرفت ازاي مع الكتاب والسنه من قديم من زمان لحد ما وصل الرازي الى انه قال قال رغب في <تصفيق> عبادة الكوم أسجاب <تصفيق> نتانير حتى لا كسروا قال رغب في عبادة الجمه <تصفيق> كده وهذه ردة صريحة وده كانوا مرتدين بذلك وكده ومرد عليهم يعني اللي عايزة أوله لك ان هم بدأوا يحطوا قواتيس بتحسين التخليل فتاك لما تسمع على ما نيجي يتكلم في التوحيد ما تقول في الجيل بإنعاب اللي كان على للتطبيل لا أهل السلس يقولولا بالتحسين تقوير في بعض المسائل أن بعض أصول الدين تفهم بالعقل للجملة او تفهم بالعقل تفصيله زي التوحيد كده عبادة الله وحده بلا شريك ومخاصمه الكافرين والكفر بالطاغوت والله كفر يتفهم بالعقل كده كلها كده زي ما قايلين عليها قبل كده قلت زياد ابن عمرو بن الفيل كلام ممكن على قريش يقول لهم يعني انتوا ليس منكم احد على مله الضلال طيب اللي استنوا لي ده والله عز وجل يخليهم يخلق لكم الشاول ويبتليكم بالكلى يقول بالله ال... الماء من السماء ثم إذا سمنا ربحتموها على غير اسم الله فده كلام مفهوم بفطرته زي ما لك الكلام بكثير رحمه الله بأنه هو أدرك الحق بفطرته فوقفق الله عز الزل فأدرك الحق بفتراته فهمت زي؟ فده هنا كذا قلنا كلام الخير رحمه الله انه قال إن إذا كان التوحيد لا يدرك فسر التوحيد وقبح الشرك بالعقل يصح في خضاع العقل شيء ما يبقى مجنون ده قلت انت يبقى اذا عندنا اصول بنفهمها يا اخوه الاصول ديت ده كلام اهل السنه اللي ممكن يعرف خص الاشياء لكن ده مش متعلق بالعذاب وهنصحها ثاني ان شاء الله لما نتكلم عن مساله العصاه والاحكام وجود الاسم مع تخلف العذاب او اقران العذاب بالاسم هنتكلم فيها ان شاء الله عز وجل. الشاهد اللي هو بيتكلم هنا عن المنتظر لما يقوم عن تحسين التقرير فبيقول فريق اشعري هل حكاموا الشرع ده ام حكاموا اقولهم؟ صرت ازاي؟ ولذلك وقع تأويل <تصفيق> ليه لأن الفكرة زي ما قلنا استحكم عليه الهوى فأصبحت الفكرة عندي ثم قال كلاما اخر في غاية الروعة لابد ان احنا في نقرأه كده برمته كمقدمة نقدر نتكلم فيها باقي عن مسألة التأويل وزاي رب اهل العلم هذا التأويل لكن هذا ما يزيله عليه ان شاء الله عز وجل في اللقاء الان